الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولائي الدين محيدين عبد المحسن سمير البنة جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الاعداد الإذاعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا بالأمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الثامنة من مسائل الآية الخامسة والعشرين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى المؤمنات نعم فماذا قال الإمام قال الإمام إن الله تعالى بين بهذا القول أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية وهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وعدد من العلماء وقال طائفه من أهل العلم نكاح الأمة الكتابية جائز وقال الإمام إن قوله تعالى المؤمنات على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط ألا يجوز غيرها وهذا بمنزلة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم فإن خاف ألا يعدل فتزوج أكثر من واحدة جاز ولكن الأفضل ألا يتزوج فتح الله عليك يا بني نستطيع الان ان نواصل لقاءنا مع الامام فهيا بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله واحمد لله، لا اله الا الله والله, والله, والله اكبر والان يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله امس قال اشهب في المدونه جائز للعبد المسلم ان يتزوج امه كتابيه فالمنع عنده ان يفضل الزوج في الحريه والدين معا ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسيه ولا وثنية وإذا كان حراما بإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما بملك اليمين قياسا ونظرا وقد روي عن طاووس ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار أنهم قالوا لا بأس بنكاح الأمة المجوسيه بملك اليمين وهو قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار، وقالوا لا يحل أن يطاعها حتى تسلم. المسألة التاسعة قوله تعالى والله أعلم بإيمانكم. المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور ولكم ظواهرها وكلكم بنو آدم.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 وإن كانت حديثة عهد بسباء أو كانت خرساء وما أشبه ذلك ففي اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمان أما أفضل من إيمان بعض الحرائر المسألة العاشرة يا إخواني قوله تعالى بعضكم من بعض المعنى أنتم بنوا آدم وقيل أنتم مؤمنون وقيل في الكلام تقديم وتأخير المعنى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض هذا فتاه هذا وهذا فتاه هذا والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيره وتسميه الهجين فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنى له وانما من حطت فلم يجوز للحر التزوج بها إلا عند الضرورة لأنه تسبب إلى ارقاق الولد وأن الامه لا تفرغ للزوج على الدوام لأنها مشغولة بخدمة المولى المسألة الحادية عشرة قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن أي بولاية أربابهن المالكين وإذنهم وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده لأن العبد مملوك لا أمر له وبدنه كله مستغرق لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي وهو قول الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجوز بإجابة السيد لأن نقصان الأنوسة في الأمة يمنع من أن يقاد النكاح البتة وقال الطائفة إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه هذا قول الشافعي والأوزاعي وداود بن علي قالوا. لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته فإن أراد النكاح استقبله على سنته وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ويحده وهو قول أبي ثور. وذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغير إذنه فضربه الحد وفرق بينهما وأبطل صداقها وعن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن وليه زنا ويرى عليه الحد ويعاقب الذين انكحوهما وأخبر ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو نكاح حرام فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بيد من يستحل الفرج قال أبو عمر على هذا مذهب جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق، ولم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد، وتابعه على ذلك جابر بن زيد وثرقة، وهو عند العلماء شذوذ لا يعرج عليه، وأظن ابن عباس تأول في ذلك قول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه فإن نكح نكاحا فاسدا قال الشافعي إن لم يكن دخل فلا شيء لها وإن كان دخل فعليه المهر إذا عتق هذا هو الصحيح من مذهبه وهو قول أبي يوسف ومحمد لا مهر عليه حتى يعتق وقال أبو حنيفة إن دخل عليها فلها المهر وقال مالك والشافعي إذا كان عبد بين رجلين فأذن له أحدهما في النكاح فنكح فالنكاح باطل فأما الأمة إذا آذنت أهلها في النكاح فأذنوا جاز وإن لم تباشر العقد لكن تولي من يعقده عليها المسألة الثانية عشرة قوله تعالى واتوهن أجورهن دليل على وجوب المهر في النكاح وأنه للأمة وقوله تعالى بالمعروف معناه بالشرع والسنة وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة وهو مذهب مالك قال في كتاب الرهون ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز وقال الشافعي الصداق للسيد لأنه عوض فلا يكون للأمة أصله إجازة المنفعة في الرقبة وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه زعم بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده فلا مهر وهذا خلاف الكتاب والسنة وأطنب فيه المسألة الثالثة عشرة يا إخواني قوله تعالى محصنات أي عفائف وقرأ الكسائي محصنات بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله تعالى والمحصنات من النساء وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن ثم قال تعالى غير مسافحات أي غير زوان أي معلنات بالزنا لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزواني في العلانية ولهن رايات منصوبة كراية البيطار وقوله تعالى ولا متخذات اخدان أي أصدقاء على الفاحشة واحدهم خدن وخدين وهو الذي يخادنك ورجل خدنه اذا اتخذ أخدانا أي أصحابه وقيل المسافحة المجاهرة بالزنا اي التي تكر نفسها لذلك وذات الخدم هي التي تزني سرا وقيل المسافحة المبذوله وذات الخدم التي تزني بواحد وكانت العرب تعيب الاعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الاخدام ثم رفع الاسلام جميع ذلك وفي ذلك نزل قوله تعالى ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا عن ابن عباس وغيره المسألة الرابعة عشر قوله تعالى فإذا أحصن قراءة عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة والباقون بضمها فبالفتح معناه أسلم وبالضم زوجن فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت نصف جلد الحرة وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور وعليه فلا تحد كافرة إذا زنت وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن المنذر وقال آخرون إحصانها التزوج بحر فإذا زنت الامه المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة وروي عن ابن عباس وابي الدرداء وبه قال ابو عبيد والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فهمت من حديث الامام اليوم يا عم ان معنى قوله تعالى فاذا احصن اي اذا تزوجن نعم والاحصان هنا يعني انه يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي حرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات منهن إلا المسبيات فإن المسبية يحل لسبيها بعد الاستبراء وإن كانت متزوجة والآن يا ولدي انتهى وقتنا وغدا نلتقي مع الامام مرة اخرى ان شاء الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم